هذه هذا الاجتماع هو عيد الأسبوع. كذلك الصيام إذا أكلناه ركن من اركان الإسلام أتينا بهذا العيد. كذلك الحج إذا أكلناه أو أكلنا أيامه أتينا بهذا العيد. ذقي الزكاة قد تقول ليس لها عيد. لماذا؟ لأنه ليس له زمن محدد. هذا تجب زكاته في رمضان، وهذا تجب في شهر وهذا تجب في شهر وأيضاً كثير من الناس يخرجون ذكواتهم سبعاً. فليس لها وقت محدد لذلك لم يكن هناك عيد محدد بسببها واما الشهادة فانهما ينطق بهما كل مسلم في كل وقت ويلازمهما اعتقادا في كل حاله فلم يكن لهما زمنا يؤديان فيه كالصيام والصلاه والحج الحاصل ان هذا يدل على فكمة لشرعية العيد بقي ان نقول لا حكم العيد وهو منذوعنا حكم صلاة العيد فرض كفاية على المذهب وهناك من يقول إنه سنة وهناك من يقول إنها فرض عيد سلاحة أقوام الذين قالوا إنها سنة قالوا لم يذرق الله عرضاً واجبا محتماً على المسلم إلا الصلوات الخمس واستقلوا بالأحاديث التي فيها نفي الوجوب عن غيرها كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهم الله على العبد من خفضها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له منذ بنات خالد على مجاه يوم القيامه وحشر مع سلفا وفرعون وهامان وقارون وابي بن خلد اقتصر على هذه الخمس فدل على ان ما ليس بنفار الله وهكذا في قصه الاعرابي الذي في حديث قال لما قال له سال عن الصلاه فاخبره بانها خمس قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فاراد بان ما سواها كله تطوع ما زاد على الخنس فهو تطوع قل او كثر هذا دليل من يجعل صلاه العيد تطوعا كصلاه الكسوف وكصلاه الاستسقاء كما سيأتي وكصلاه التراويح كما تقدم وكسائر النوافذ صلاه الليل وصلاه الضحى والنوافذ النواهي التي قبل الزرائر وبعدها يقولون هذه كلها تقوض هو هذا القول قال به الكثير من ولما أن, إن المبعدين سنة ليست واحدة وإنه لو تركها أهل البلاد أو تركها الناس ما أزم ولكن فأتهم الأعجر وفأتتهم السنية والأفضلية. يا <تصفيق> والقول الذي عليه الفتوى وهو الذي عليه الحمامله انها فرض كفايه ودليلهم السني انها يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليها واستمراره وكذلك استمرار وعمل خلفائه بعده حيث أنهم لم يتركوها سنة من السنين فدل على أنها من شعائر الإسلام الله كما أن الأذان من شعائر الإسلام وهو ضرب كفاية فإذا قام بها جماعة يكفون لم يلزم كل الأغراض بها وهذا القول فيه توسط وذلك لأن الزام كل فرد, فرد فرد فمن ذكر وأنثى بها ففيه تكليف ومشقة وإسقاطها عن الكون فيه إماتة لهذه السنة وفيه مخالفة لما هو الصحيح والمأذور والعمل المتبع فعل هذا يجب أن تقام في كل بلدة مت... يعني كاملة الشروط كما سيأتي وإذا قام بها جماعة أظهرها سقط الإخل عن الباقين من نساء وكسانا وكبار اسنان ومرضى ونحوهم ولم يتلف الحضور واما القول بانها فرعين فهذا يرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه نظرا للادله وذلك لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن احد يتخلف عنها بل ثبت في الصحيح أنهم انه قال الصحابة قبرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يعني المخبات النساء الأمكار المخبات التي لا يخرجنا العواتق وذوات الخدور والحيّر يعني حتى الحيض يخرجنا يشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويعتزلنا ويعتزل المصلة, المصلة فقوله معطيته غيرها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الحدور يدل على أن غيرهن بطريق الأولى وأنه لم يرخص التخلف لأي أحد هذا بالنسبة للنساء فكيف بالرجال هذا يظهر أن هذا الأمر اعتذر الفقهاء الذين قالوا إنها خطوا كفاية قالوا إن هذا الأمر أمر الأرشاد ليس أمر وجود وذلك لأنه قد يكون فيه مشقة ولأنه علل بقوله يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فإذا كانت العلة موجودة وهي شهود الخير دل على أنه قصد ثلي وعلى كل حال هذا القول يعني القول بانها ضرب كفاية يدل هو المسط ومع ذلك فلما هذا المسلم هناك من ان يقول بوجوبها دل على تأكدها أنها انه يكون هذا المسلم يقول انه التي هي المسلم يقول انه يكون هذا المسلم يقول انه يكون ليس له يقول انه يقول بها يقول انه يكون هناك ما انه يعني قولنا ثنفية وفي واحدة أيضا أنها ثر العين لأجل ظاهر هذا الحديث وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبأت الجمعة قاله في الكافي ما عذا الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطبه من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود ولو وجبت لوجب لو حضورها واستماعها يقول إن شروط العيد كشروط الجمعه التي قد تقدمت فتقدم ان الجمعه ما تجب على مملوك ولا على مسافر ولا امراه ولا مرير لا تكون سنه في حقهم فكذلك العيد وأن الجمعة لا تجب على البوادي الرحل بشرطها أن يكون مقيمين ببلد يشمله اسم واحد. فإذا كانوا فإذا كانوا أهل بوادي رحل لم يكن عليهم جمعة ولا عيد. وتقدم أن من شروط الجمعة حضور أربعةين. من أهل وجوبها ، وكذلك العيد لا بد أن يحضر أربعون أو أكثر وأهل وجوبها هم الذين ليسوا بهؤلاء الموصوفين يعني الذين ليسوا بالمملوك ولا المسافر ولا المرأة يعني من المكلفين وتقدمان من شروط الجمعات أن يتقدم لها خطبتان واستغطوه الخطبتين الشهادتين والحمد والوصيه بالتقوى وقراءه ايه وتشهد لبعضهم هنا استثنى وأخبر بان الخطبتين سنه ليست بشرط يعني حضورها ليس بواجب وكذلك لو تركها ترك الخطلتين لك اجزاء أجزاء الصلاة ولكن يظهر أن الخطلتين كالصلاة واجبة وأنه يجب أن يحضرها من تقوم بهم الكفاية ولو أن الناس وصرفوا كلهم وتركوا الخطيب وحده لا أهموا وذلك لأن هذه الخطبة لا بد فيها من تعليمات كما سيأتي فلا بد أن يكون هناك مستمعون يستفيدون يتلقون هذه التعليمات ويستفيدون وإذن لا بأس أن يصوت البعض الذين لهم أذن لما هذا الحديث وأن يبقى. وبقية يقوم بهم الفرضية وبكل حال من أدلتهم أيضاً أن الخطبتين سنة ليست شرطا تقديم الصلاة على الخطبه لأكس الجمعة فإن الجمعة تقدم الخطبتان على الصلاة حتى بها الناس ينتظرها لأن لا ينصرهم لخلاف العيد فتقدم الصلاة ثم تتبع بالخطبة ويباح أن ينصرنا من له شغل بعد أداء الصلاة وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إنه القمر المطلق في الجمعة من مواطن. الشيء. يعني إنه إيديم ولا تسمى خبز جاهز. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. يظهر انه انها قدمت قدمت الجمعه حتى ينتظر الناس الصلاه حتى تمسكهم الخطبه وانتظار الصلاة لان الجمعه بخطبتيها فرد ولازم واخرت الخطبتان في العيد لانها سنه يعني اجتماعها سنه يعني في حق اغلب الناس فلذلك قدمت الصلاه التي هي الاهم حتى يحضروها وينصرف بعدها بعد الصلاه من له شغل كما في هذا الحديث وفي كل حال صلاه الجمعه بدلا عن صلاة الظهر والركعتان خطمتان بدلاً من ركعتين من الظهر، لازم حضورهما يعني أو تقدرهما، و لازمة بسبب تقدمهما بخلاف العيد إن بعض كذالك. وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه الفطر والضحى إلى المصلى متفق عليه وكذا الخلفاء بعده. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه يعني <تصفيق> كل شيء فعله واظهره فإنه من شعائر الاسلام ومن فضائر الدين فلما كان عليه الصلاه والسلام يداوم على صلاتها في يوم هذين العيدين وتبعه على ذلك خلفاءه وصحابته وتفرقوا عاملين بذلك في البلاد المتفرقه المتنائيه دل على ان هذا لشريعته ولا شك ان شريعته التي بلغها من الدين كل ما بلغه عن الله فانه من دين الله ومن عبادته يكون هذا دليلا على فرضيتها ولما كان إلزام العامة والخاص والصغير والكبير والذكر والانثى بحضور هذا في الصالح فيه مشقة جعلت من فضول كفايات التي يحصل يحصل يحصل علنا وجمع من تيسر من الناس لها وساقطت عن المعذور وعن المتساقل ونحوهم ولم يأثن بذلك وإن فاته الفضل. الله في قوله ومن النار فتهدد به ناحيه لك فلما سمعه سماه ناحيه لك على انه تقوى الحاصل ان صلاه العيد لتسنف الصحراء الحكمة في شرعيه صلاة العيد أن الناس يظهرون بارزين خارج البلد يظهرون بشكر الله تعالى وينكرونه ويكبرونه ويهللونه ويعظموا فرحهم وانبساطهم ويجتمعون جميعا في ذلك المكان تناسب ان تكون في الصحراء لا في المساجد الداخله مساجد البلد هذا من الحكمه فيها ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بان ينصب له منبر او تركز له عنزه في الصحراء يخرج المسلمون خارج المدينة في مكان بارز في صحراء ظاهرة يعني ليس في وساط الدول فيخرج المصلون كلهم في هذا المكان ويؤدون هذه الصلاة بارزين هذا يعني لعل من الحكمة في ذلك أنهم متى حرجوا في هذا المكان النائي كان ذلك أقرب إلى اجتماعهم وتلاقي بعضهم ببعض في هذا المكان ولعله أيضا يحصل شيء من إظهارهم للاستضعاف و والدعاء والشكر وقد تخلوا من دورهم ومن ومن أموالهم ومن بيوتهم وأيضا فإن صلاة العيد تؤدى في وقت ليس فيه شدة حر يعني في أول النهار قبل أن يستدأ حظ الشمس وذلك. يناسب أن يكون في الصحراء هذا هو السبب يعني الاصل في شرعيتها انها في الصحراء واجهز بعضهم ان تكون في مساجد البلد اذا كان هناك عذر واستدلوا بان علي رضي الله عنه لما اتسعت الكوفة في زمنه وكان فيها وشيوخ وكبار اسنان يشق عليهم ان يخرجوا خارج البلد التي قد تكون مسافه الصحراء دونهم نحو ساعه ولو ساروا لفات الوقت او فاتت الصلاه عند ذلك هذين لهم ان يصلوا في المسجد الذي في وسط البلد وخلّى من يصلي بهم، فأخذ هذا كدليل على جواز الصلاة في مساجد البلد، ولو كانت مخطوطة و ومسقطها في المساجد المساجد الجمعة والجماعات، وذلك. للعذر إذا كانت الصحراء بعيدة ولذلك فإن الأرض أن يجعل في وسط البلد مكاناً بارزاً ليس بمسقف ويحاط من جوانبه ولو لم يكن خارجاً لو كان في الوسط يعني لو امتدت البلد عنه وراءه مسافات طويلة فإن الأفضل أن يكون المسجد الذي العيد، ولو لا يحتاجون إليه إلا في السمك مرتين أو نحوها فان يكون محرطا غير مساقف بالمسجد بمسجد عيد أو نحوه واستدلوا على جواز تكبر صلاة العيد أو مساجد العيد في البلد بقصة علي الذي ذكرنا أنه خلف أن يصلي في المسجد الجامع بالكوفة وصلى بالعقوياء ونحوه في خارج البلد في الصحراء فدل ذلك على أنه يجيب التعدد بقدر الحاجة ولكن الأفضل كما قلنا المساجد الذي في الصحراء المساجد التي الها اماكن غير مثقفه ولو لم تكن محرطة اذا كانت في الصحراء والافضل المساجد البعيده والافضل المساجد القديمه التي يصلى فيها العيد منذ القدم من عهد من قديم هذا هو المفضل وإذا وقدّر كثرة الناس وقدّر مع ذلك وجود ثقال وكسال يشط عليهم أن يذهبوا إلى أماكن بعيدة جاز إقامتها فيما يقرب منهم ولو تعددت هذا من نسبة إلى الموضع أنها تكون في صحرة والذحف الثاني يتعلق بالنظل قبلها أو بعدها وذكروا أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها يعني إذا كانت في صحراء والعادة أنهم يخرجون إليها قبل خروج وقت النهي أكثريتهم يأتون قبل طلوع الشمس وذلك وقت نهي والمسجد غير محوط، وليس له حكم مسجد حتى يكون له تحية لانه ارض صحراء ليس لمحوق وفي غير اوقات الصلاه قد يطرقه الناس يذهبون وياتون فهو ليس لهم حكم مسجد ويأتونه في وقت نحي وبعد الصلاه ينصرفون فلا يكون له صله العيد سنه لا قبلها ولا بعدها ما فعل ذلك الصحابه الذين يأتون ممكرين ويجلسون ولا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي غالبا إنما يأتي اذا حان وقت الصلاه فاذا اتى بدا بصلاه العيد ثم صلاها ثم شرع في الخطبه ثم بعد الخطبه انصرف انصرفوا فلم يقل انه تنفل قبلها ولا بعدها ولم ينقل ايضا ان الصحابه تنفلوا قبلها وحتى لو لم تأتي إلا بعد خروج وقت النحي لو أتيت وهو في صحراء ولكن بعدما طلعت الشمس وكذعت إذا ربهم وحل وقت صلاة الإشراق أو الزحاق فانك تجلس لأنه لم ينقع صلاة في هذا المكان وحتى لو كان محوطاً كالمساجد المعروفة في بعض البلاد مخصصة لصلاه العيد لا يؤدى فيها صلاة غرلاً إلا العيد أو الاستثقار نحوها فإنك تجلس أيضاً ولو لم يكن وقت نحوه نعودها نقول إذا كانت الصلاة في مساجد الجماعة والجمعة فليا هذا الحال فصلي تحية المسجد لإحادية الصحيحة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا أدعت صلاة العيد في مسجد اسمه مسجد جمعة وجماعة يصلى فيه فإن هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد يعني اسم المسجد الحقيقي فانه على الصحيح يصلي ركعتين تحيه المسجد اما ان كان قد خرج وقت النهي فهذا يصلي ولا كراهه اما ان كان في وقت النهي فهي يكون وقت بذور الشمس فالاولى له ان يجلس او ينتظر حتى يخرج وقت النهي واذا انتظر وخرج وقت النهي فلاه أو جلسا ثم قامها وصلها لأن النهي المؤكد عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأجل البعد عن مشابهة المشركين الذين يستدون الشمس وفي قوله عليه منها تطلع بين قرن الشيطان حينئذ يستدون على المشركون فأمرنا بأن لا نصلي في ذلك الوقت حتى لا نتشبه بهم وحتى لا يكون او يتوحن ان سجودنا للشمس فالأولى لمن اتى وقت الاشراق يعني وقت بذور الشمس ان يجلس حتى تصل بعقيد ربهم وإما اذا جاء قبل طلوعها في وقت موسع فهل أبسا أن يصلي تحيه المسك أكيد شيء الآن بعض الأماكن محوطة يعني مخل العيب. ويشبه يعني اللي حر مثلاً يعني يذهب مسجد كذا ويغلق ولا يطلع ولا يمر بأحد ولا. بس إنه يعني ما يقارن له مسجد يعني مسجدنا على الأقل إيه لا يغلق لا يغلق. فمسجدنا يطلع إذا دخل هذاك قال مسجد خاص يعني يعود إلى المتاعب يعني. ووقتها كصلاه الضحى لانه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الاضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بن اجران ان عجل الاضحى واخر الفطره وذكر الناس فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار قالوا هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلى الترميدي وصحهاه إسحاق والخطابي ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مضنة الضيق عن بالك غالبا وفي هذا ثلاثة مسائل الأولى بيان وقتها ذكر أن وقتها كصلاة الظهر وتقدم أن صلاة الظهر لا خروج وقت النهي ومنتهاها الزوال والزوال يعني وقوف الشمس وقوف الشمس في نهاية الظهيرة. هذا منتهى صلاة الضحى لانه وقت نهي يعني ما بين وقت النهي الى وقت النهي وقت النهي الذي هو عند طلوع الشمس حتى تركب عقيد الرمح ووقت النهي حين يقوم قائم الظهيره ما بينهما وقت لصلاه الضحى ولكن فقدم ان الافضل في صلاه الضحى حين ترمض صال. وأما صلاه العيد فالأفضل فيها بعد خروج وقت النهي مباشره يعني بعد ارتفاع الشمس قي درم فين يبدا في الصلاة ثم في الخطبه وذكر انه يبكر بصلاه الاضحى يقدمها ويؤخر صلاه الفطر يتأخر بها قليلا السبب أنه مشروع لكذا في صلاة في عيد الفطر أن تأكل تمرات، أن يفطر على تمرات وطران وذلك ليتحقق اسم فطر لأنه عيد الفطر فقبل أن يذهب إلى المسجد يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وهكذا رؤية نظام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك سريع يعني يؤخره يعني يتأخر به بعد طلع الشمس بنحو ثلث ساعة أو ما يقرب من ذلك رمع ساعة على الأقل إنه صلاة الأضحى وعب الأضحى فإنه يسال ان ياتيها قبل ان ياكل شيئا وان يكون اول ما يبدا بالاكل من اضحيته اذا كان قد او سوف يذبح اضحيه ولهذا فانه يبكر بها حتى يتفرغ لذبح اضحيته ثم لتوزيعها ثم بالاكل منها اذا تيسر فيقدمها يعني بعد طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق او نخلها يشرا وهي صلاة صلاه العيد و عيد الاضحى و من ان الخطبتين في كل منهما مواضيع كما سياتي و مامورا يعلم الناس في خطبه العيد ما يناسبهم، فيعلمهم في عيد الفطر أحكام الزكاة الفطر ومصاريفها، ويذكرهم أيضاً بسكته في شرعية هذا العيد، وأنه يسمى يوم الجوايز كما في بعض الوعياء، ويزكّرهم بصلاة عيد الأضحى بشأن الأصلية وشرعيتها وما يجزي فيها إلى آخر ذلك، ثم ذكر أنه إذا فات وقتها ولم يعلموا به إلا بعدما زالت الشمس وذلك عند وقت الظهر فانها لا تصلى في آخر النهار، وذلك لهذا الحديث الذي فيه أن هؤلاء الباك الأخضر وأنهم رأوا الهلال البارحه ولم يراه أهل المدينه فأمر الناس أن يخطروا آخر النهار وأن يخرجوا أول النهار غدا لاداء صلاة لأذاء صلاتهم فكانهم جعلوا العيد يوما ونسخا يوم اليوم الذي جاءهم الخبر أمرهم أن, أن يخطروا واليوم الثاني لعلهم لهم الأعضاء أنهم سوف يخطرون لأنهم سوف يؤدون فيه هذه الصلاة الاذنيه هي صلاه العيد لا يشرع لهم ان يفطر ولو تحقق انهم ليس منهم ليس هو يوم العيد ويظهر صياموا اذا وهذا انه لا يصوم اذا نعنه هي اذنهيه صلاه العيد ذكر يوم العيد الا كل اذا لم يعلموا به الا بعد ما خرج وقت صلاه العيد يعني دخلت الظهر لا يصلون اخر النهار وعللوا لعب بأنه يحتاج إلى تأحرم وإلى خروج وإلى مثلا احتفال بذلك وإلى تزادل سلام وإلى انهيارات وتهلئات ونحر ذلك وذلك قد لا يتسع له آخر النهار لشغالهم بصلاتين أو بثلاث صلوات من قلنا مثلا يقولون أنهم يصلون العيد يصلون العيد ثم يصلون الظهر ثم يصلون العصر فمتى يتلقى البقية عملهم التي عملونا عنده. سنة أن يجعل العيد هو اليوم الثاني يؤدون فيه الصلاه شيخ، هي وافق العيد يوم الجمعة؟ ما هو صلاة الجمعة وجمعة. لا نه، يأتينا لكن نجيبك الوقت لأن هذه الله مسألة مشكلة يعني يفتساهل كثير من الناس هذه الفتوى بالأخص هذا في رمضان الناضي حيث وافق يوم عيد يوم جمعة فترك ناسم كثيرا صلاة جمعة وهم إلى جوانا من دوانا ما ذكر على عدد هذا ماذا؟ ما ذكر ترك فتصرة الضغن ويترك أولا سبيل صلاة المهر يضي بالله، فإننا نتعذر لهذه المسألة فنقول نعلم من الصحانة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى اليومات وإلى العيد من الأماكن بعيدة يختار دابهم مسيرك الشيعة الى صلاه العيد والى صلاه الجمعه الذين في العواني يأتون من مكان بعيد فيمكن انهم يسيرون اخر الليل قبل الهجر بساعه او بنصف ساعه ويصلون في الطريق ثم يستمرون في سيرهم الى ان يصلوا عند طلوع الشمس واذا صلوا العيد وكان يوم جمعه يشق عليهم مشقة كثيرة ينهبوا إلى أهلهم لتنعوا لطعام العيد ماذا من أولئوا سلاحهم ثم يرجعون مرة ثانيه لصلاة العيد في رحاهم في ذلك مشقة ساعتين مجيء آخر الليل وساعتين ذهابا في الظهر وساعتين رجوع لصلاة العيد وساعتين رجوع لصلاة بعد العيد على صلاة الجمعة أربع ساعات أو ثمان ساعات يقضونها فيه مشقة لاسب أنه رخص لهم وقال قد حصلت على خير حيث انكم ان تبعتم وتلاقيتم ومن الحكمه لصلاه الجمعه التلاقي والتزار والسلام ومن الحكمه لصلاه الجمعه التبادل التبابل التحيه والتعارف ونحو ذلك وقد حصل هذا اللقاء في صلاة العيد قد تلاقيتم ومن حكمة كي صلاة الجمعة حطولت أو سماع مواعب وتذكير وما إلى ذلك فقد حصل هذا لحظونك كل صلاة لقيتم خيراً وسمعتم ذكرًا وقراءتين وما أشبه ذلك فلاجل المشقة عليكم لا تتكلموا وتأتوا مرة ثانية لصلاة الجمعة لي أجل المشقة رخص لهم ولم يرخص للجميع فإنما رخص لأئك الذين يرضون وبهذا قال في رواية صحيحة وكذا مجمعون فهو صلى والتابعين معه صلى ودون عنه الذين ليس عليهم مشقة إذا رخص من كان بعيدا ان لا يرجع واما الذين قريبون إنه جمع بهم ولم يلقد ان احد منهم صلوا ظهرا ان لهم مساجد اخرى بل الذين حوله جاءوا وصلوا معه الجمعه ولم يتركوا صلاه الجمعه وصلوا في مساجدهم ظهرا فاذا اتفق العيد والجمعه فإن كان الذي صلى العيل جاء من ساعتين شبق عليها يرجع قلنا له لا تأتي ساعتين مره مرة أخرى من يكفيك صلاة العيل وإن كان جاء من مسيرة ساعة قلنا له تلزمك الجمعة نعم ويف صلى الجمعة تلزمك الجمعة زرعة لا تقضى للأجين في الشيخ الإسلام وغيره كذلك. في الزمان وغيره في الزمان. كذلك كل مسير الساعة. خلال <تصفيق> الساعة. هذا كل حال ينجل أقوال على ذلك الزمان. لا على زماننا. الذين يتركونها ويسمعون الخطبة. يخبرون عناسهم يسمعون الخطبة. وربما لم يصنوا. صلوا في بيوتهم يسمعون الخطبة ولم لم يصنوا. اللهم صل على النبي لا خطأ يمكن لا تسبط الظهر ولا تسبط الجمعة إذا كانوا كليين يكملهم من الذي يسمع يسمع صلاة على السيارة ما سبطة لا تسبط كانوا يسمعون خطبة أو يسمعون المأذن كلياً ليه <تصفيق> لا يند على احد انسان ما يمدع علمه اتقن اسكو ثلاثه او والله عليا كان عنده نعم لقول انه اذا كان عليه مشقه عليه مشقه منه ساعتين عليه مشقه فذكر بينهم في المسكين ساعتين وعلى هم شقق يصطط الظهر وعلى الجمعة يصدرونها وسنة بكير ما يأتي للخطر يقول نسمع العيد ما عليهم لا يحضر لا يحضر الله فضرة ما يقول لعب الله من فضوله من صلاة الجمعة لا يقول لعب الله من فضوله من آه. وسنة تذكير المعموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ورضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا حسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم ذكر هنا أنه يسن للماموم ان يبكر وللإمام أن يتأخر فللمأموم أن يبكر ولو بعد صلاة الفجر مباشرة يجلس وينتظر صلاة العيد لأنه يحصل على أجر يحصل على خير فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ثم هو يشتغل بالتكبير لانه ماموض بالتكبير كما سياتي لقوله تعالى ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما دام انه ليس عنده موانع فان من الافضل والاكبر بحقه ان يتقدم يتقدم ويبكت ويجبس انتظار الصلاة وانتظار الإيمان ويستغنه بما هو عبادة وقربة أما الإمام تحيل أنه إذا جاء بدا من الصلاة فإنه ينتظر يتأخر حتى يحين وقت الصلاة الصلاة الوقت الذي إذا جاء اشتغل بالصلاة هي آخر لأن يجتمع المصلون ويحين وقت الصلاة في, في وقت النهي فياتي وإذا اتى بعد ربع الصلاة لم يجلس ينتظر بل يأتي ويتقدم ويبدأ من ثم من صلته كما هو المرتاح. والثنه كما سمعنا ان يخرج ماشيه الامام والمامون يخرجون مشاه لانه اكثر اجرا اذا كان قريبا في امكانه ان تقطع المسافة مثلا في ساعه او نحو كلما كان الانسان يعمل ببدنه لاجل اداء هذه العباده كان اعظم اجرا و ملفوفه وكلما كان العمل اشق و اطعم كان الاجر اكثر وايضا فإن فيه كتابه خطواته حسنات وقد كثرت الادله على ذلك ، فقوله تعالى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَذَارَهُمْ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُهُمُ الْأَمَالِ وَنَكْتُبُوا وَآذَارَهُمْ إِلَى الصَّالِحَةِ حَسَنْ عَدْتَ وَإِلَ الْأَمَاكِلِ السَّيَئَةِ سَيِّئَةِ وكذلك في الأحاديث كما في حديث جابراً أن من يسن المكاراً ويتحور من مخاليه المقار حول المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم يعني انزموا دياركم حتى اكتب لكم وذهبكم وذهابكم وذكروا ان رجلاً من الصحابة كان أبعد الناس بيتا عن المسجد وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعوه لو استرعيته نارا تركبه في الليلة الظنى قال ما أحب أن ذيتي إلى جانب المسجد إني أريد أن لي من شايا إذا أتيت ومن ورجوعي إذا إلى أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لك ذلك كله قال أدلة كثيرة إذاً خروجك إلى المسجد للجمعة والجماعة والعيض ماشيا أفضل حتى يستدلك هذا الأجر وايضا فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يركب دعبة النار من هو ذلك ولكنه طرج ماشيا والصحابة إذا يخرجون مسافاً فهو أفضل وادل على التواضع وأطلب إلى الاستغلال بالذكر والتكميل لطريقه وما عشناه ذلك وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جاب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى قال في الطريق رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة وكذلك الجماعة قياسا على العيد. هي من السنة المؤكدة. وعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فتالت سنه وهو ان يخالف الطريق اذا ذهب الى صلاه العيد ومعنى مخالفه الطريق ان يذهب من طريق ويرجع من اخر وقد كثرت العلم اهل العلم في التماس حكمه لذلك وكل منهم أتى باجتهابهم وهما أدى إليه ذلك الاجتهاد فمنهم من يقولوا إن ذلك لتشهد له البقاء فانه إذا اتى مكبراً مع هذه البلدة ومع هذا الطريق هم رجعوا مكبراً ومع كرم شهدت له البقاء يومين تحديث أخبارها ومنهم من قال إن ذلك لتكثير مواضع العبادات فإنه يجعل هذا مواضع عباده هو موضوع عباده من قال غير بذلك المنافقين والحسد فإنه إذا ذهب الى العيد من هذه الطريقة وغرى بأهلها الذين قد يصدون وقد يغيظهم ذلك وكان في ذلك خنقاً وغي وغيظاً لهم ثم إذا رجعنا طريق اخرى ومر بآخرين قد يكيدون الإسلام يعني المسلمين ورأوه في عزته وفي رفعته كان في ذلك غيظاً لهم ومنه من قال إن إنه لأجل التعلم والتعليم إذا ذهبا مع هذا الطريق تعلم وسمع منه أهل ذلك الطريق وإذا رجع تعلم وسمع منه أهل ذلك الطريق والبيوت التي يمر بها وذلك من قال لي أعلم خيره أن نساكر الذي هنا والذي هنا وعلى كل ذلك هذه تلمسات والأصل أنها سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنها وعد وذلك ذلك انه لا انه عليه السلام علم ذلك اصابه مما في الاهل كانوا ايفاههم يرهم طريق انه يرجع من طريقه وعلى كل <صفيق> في سنه ايعادهم قال ها قوم لذلك دون اسقياص ان كانوا بيان مشهور النادي وذكر عيد وذكر فرق الماء فان لا هذا الطريق يرجعون طريق بثلاث الجمعة. وإذا فرق بين ذهبه راجلاً أو راكباً ما دعنا أنه مشروع أن من يذهب ويرجع من طريقين فإنه لا راكب بين كونه على قدميه راجلاً أو على ذابة أو على سيارة نحوها. وإن لم يعرف حكمة أو وإن لم تتأثى الحكمة التي التي ترجع في الراجل من الظاكب قد تقول إنه إذا كان راكب سيارة وقلنا إن الحكمة هي الصدقة على المساكين من هنا من هنا فقد لا يقفه يصاهد السيارة عند كل مسكين ونقيه يتصدق تصدق عليه وقد لا يقفه عند كل جاهل ويعلمه لأنه في هذه العادة في سيرة مسرعا لا يقف عند كل هذا لكن نقول نتبع ذلك أو ننفق أو نعمل به وإن لم تتأكت الحكمة أو لن تكن جلية لهذا هذا الأمر الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة العيد ركعتان لقول عمر صلاة الفطر والأبحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من الترى رواه أحمد الله الحمد لله. والصلاه والسلام على محمد رحمة العيد ركعتان أي لا بد فيها من صلاة ولا يكشي مجرد الإجتماع ولا يكفي الخطبة لبان إلى مدريان صلاة ولذلك سميت وصلاة العيد أي أغيث أرجعي فيها صلاة وأغيثت إلى العيد فقد ذكرنا بالفقر وهو أنها فضو كباية أو سنة أو همضعين سمتقدم وعلى كل هذه الصلاة كسائر الصلاة فيها تحريم وتسليم وركوع وسجود وقيام وقرود وقراءة وتعود واستفتاح عن ذلك لما في جنس الصلاة لأن جنس الصلاة عبادته تقضب به فلما كان هذا الاجتماع فيه شكر لله على ما أنعم به وكان من عزم وأرض ما يؤدى للشكر هذه الصلاة واختصت بميزات فمنها افتتاحها بتكبيرات الدوائر ومنها فالصلاه هذه الضحى في وقت ليس وقت لغيرها من الصلوات المكتوبه ومنها اياهم القراءات فيها قياسا على الجمعه ومنها أو قراءة فيها قراءه مطولة أو قراءه سهلة مناسبة، وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ صلاته صلاة في سورة إيكاش واتربت الساعه ورنا من طوال النهضه. وثبت أنه قرأ أبيهما بسبح وغاشية التي كان منتين كان يقرأوا بهما في الجمعة فإذاً هي وثلاث ولم يبد أنها تزاج على ركعتين بل نهاية ركت وما قصراً لا تنصر أقل من ركعتين وما يزال فيها كذلك اختصتها هذه لأنها تنام ليست مكسورة كما في هذا الآن أثر عن عمى ضغي اللهانه وقد تقدم أنه قال صلاة استذى لركعتان وصلاه الجمعة ركعتان وصلاه العيد ركعتان تماما غير قصر وقد خاب من احترق يعني انها هكذا وضع صلاة الجمعة هكذا وضعت وكذلك العيد وكذلك صلاه السلام صلاه القصر انها ركعتان فهذا يدل على ان هكذا امعت وان عمر رضي الله عنه ثبت في ذلك ولم يقل ذلك من نفسه بل قال في رواية على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال في رواية قد خاب من افترى قلت ذلك عن دليل لا عن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة نص عليه لحديث عائشة مرتوعة التكبير في الفطر والأبحاث الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الرفوع رواه أبو داود وعن عبد الشعيب عن أبيه عن جده نحو ورقواه أحمد وابن ماجه واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله قاله في الكافي هذه التكبيرات مما اختصرت به صلاة الغيب كما نكرنا وتسمى التكبيرات الزرائد لم يلل مثلها في رأي هذه الصلاة وإذا قلت ما منعتبتها فالجواب أن ذلك انتظاراً للأمر لأن الله تعالى أمر بالتأمير في طوله في صلاة العيد ولتؤمنوا العيدات ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا في صلاة عيد الحق أو في إثنان رمال الله وأن في غز الحج فقد قال تعالى بينا لله لهم على دماؤها ولكننا نهتقى لكم كذلك سحرها لكم لتكبر الله على ما هدىكم ومشير المحسنين فختمت الحج بالتكبير وقد شرع التكبير المطلق كما سياتي في ايام الحج كلها للحج ولغير الحج فناسب ان تكون صلاه العيد مشتمله على تكبيرات وثبتت في هذه الحديث ثبتت السنه النبويه وهي جملة هذه الأحاديث فهي أبركات الأولى يكبر سبعاً والإسلامية يكبر حلساً وتكون هذه التكبيرات بعد التحريمة وقبل البكور بعد تكبيرة القيام من السيدة الركعه الثانيه بعد تكبيرة القيام وقبل القراءه هذه التكبيرات تكون منهم التكبير المعروف وهو الله اكبر يصوت بها الامام ويكبر معه الماموم لانه مذموم بان يتابعه كما يتابعه لتكبيرات النقل يرفع يديه مع كل تكبيره، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجناجة وفي العيد وعن زيد كذلك ضواهما الأثرم وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله رغى يديه هو إلى محاذاة من كبير أو إلى فروع الأذنين وقد نضع بنا أنه يديه لصفة الصلاة عند الاهتتاح وعند الركوع، وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول من الضفعة الثالثة هذه مواضع محفوظا فيها رضع اليدين بعد أن كان طابعاً لهما إذا أراد أن يركع رفعهما. وتقدمنا ذكرنا أن دار العلماء قال إن الحكمة في ذلك رفعنا الحجوب التي بين ربي وبين ربه وبعضهم يقول ان فيها حركه وكل حركه المصلين الماموح بها تكون عباده كحركه الاناء راكان او رابعا او ساجدا او صائما فرفعه ليديه لا يعد عبثا منهيا عنه بل يعز عباده واذا قلت متى هذا لقاها؟ فالجواب أنه مع التنصر عندما يتنصر بطوله الله أكبر يكون ممتدئاً بتحرك اليدين مع انتدائه بالتنصر وممتهياً مع انتهائه من أكبر وعرفت ذليله ذليل هذا الضفع في هذه الآتام وإن كان لها ضعفاً ولكن يؤيدها بعض العلماء التي هي أنه عليه الصلاة كان يغفع يديه مع التكليم ويغفر بعض العلماء استباقاً أن المصلي يغفع يديه في كل تكبير ليس له حركة يعني غالبا النحو أغلب اليدين في التكبيرات التي ليس فيها حركات كبيرة لذلك حركته الخروج من القيام إلى السجود ما هي حركة وحركته فالطفع من السجود إلى القيام ليس فيها إذا رفع على مشهور وهكذا فالقيام من السجود للجنوش فأما حركة من الركوع وإليه فإنها قليلة فلا سمع يكون فيها رفع التكبيرات الجنازة والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد. هذه تكبيرات من قيام فيظهر أنه يحصل بهما الظفع الذي هو حركة بعض المدن إشارة إلى أنه يكبر يكون تعبت بحركة وهي بقلدين وبكلامه وهو الله أكبر ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا يقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد بيان ان هذا التكبير ليس متواليا بل يسكت بين كل تكبيرتين مهنه يرسل الله فيها ياتي فيها بذكر ولذلك استشكل بعضهم ماذا يقول ما دام انهم سر لم يكن يجهل بالذكر فلا بد ان يكون هذا الذكر محتاجا الى تعلمه ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الادم استنبط هواه فانه يشغله بالاذكار وافضل الذكر الباقيات الصالحات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت احاديث كثيرة في فضلها وهي الحث على الإكثار من هذه الامكار وان هذه الصيغه يظهر انها استحسان من العلماء لانهم وجدوا صيغه جامعة لكل او لاكثر الاكثر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جمع بين التكبير والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه مكشوره وفيها جمع لهذا الذكر وايضا فقد كان هذا من جلة التكبير الذي يكبر الله به في عشرة في الفجة تكبير المطلق وهي حطمة العيد وغيرها وظامهم يزيد فيه وتعالى الله جبارا قديرا فيقول الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وتبحان الله مكرة وعصيلا وتعالى الله جذارا قبيرا وصل الله على محمد للنبي وعلى آله وسلمة أكبرنا الكثير لكن هذا قد لا يتمكن من الأتيان به لطوله إلا الآن الذين نصلي لهم يحتصرون غالبا أننا لا نتمكن من أن نتيب هذا ولا من وربما وربنا بربعه عندما تاتي بقول الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وإله وقال أتى من التكبيرة التي بعدها فتيستقن بالنكر قبل أن تكمنها لتعليك وسبحان الله ومثلث وعصي معين آخرين ولكن إذا اقتصبت على أضعار هذه الأدعية لأن قلت الله أكبره وسبحان الله وصل الله على النبي قمت بإنها حتى يستغلك الإتيان بالتسبيع والتكبير والتحميل والصلاة على النبي سبحان الله والحمد لله أكبر الله أكبر وصلى الله على محمد فمن أتى بهذا فقد أتى من أبيه كبايا ويغشد الإمام إلى أن يمده السكوت أو يأتي بهذا النكر حتى يأتي به المؤمنون وذلك لأن هذا من أفضل الأذكاء لماذا ذكرنا من جمعه التورياء مأهورا والكوني يقول ما قام قراءة الفاتحة عند العادل عنها فذل كان عليه الصلاة والسلام قال للعادل عن قرأتي إن لم يكن لك القرآن فكمل الله رحمه الله وكمله وعذله من آخر قال بعضهم استقر طويل ثم أتمت الكلام وعاد مايركنان يسمعون يركب يعني انه يجوز ان يقسمها لكن الاعلى ان ياتي بها مختصره ان لم يتمكن من الاتيان بها كامله فليختصرها يغتصر على الله اكبر سبحانه الله الحمد لله وصلى الله على النبي واذا قسمها قال الله اكبر كبيرا الحمد لله كبيرا ثم بعد الثانية قال على سبحان... سبحان الله وكتو عظيمة تعالى الله الجدال ثم بعد الثانية تك على الله على محمد مني على عليه سلم كثيرا كثيرا بجس على كل هذا من الأشكال فيه نسل ومن أشكاله منها خير إلا يأتي بهن الثلاثة كاملة يسال ثم يستعيذ لان الاستعارة للقراءة فتكون في أولها ثم يقرأ جهرا بغير خلاف قاله الموثق لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدار قطني الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والنعمان ابن بشير مرفوعا مثله وروي عن عمر وأنس فلا تبعيدي فيها قراءه والقراءه يتقدمها الاستعاذه كما ساق بعموم قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد ساق نفض الاستعاذه المختار فان اكتفى بقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاهز وهو بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم كفى ذلك إن شاء الله وبعدها آيات البشرة والبشرة التي تقدم انها آية من القرآن ودعمهم يقول أنها من الفاتحة فما داما أنت فيها هذا القرى فإنه يأتي بها سيبضى كما في رأيه صلاة الزكر ثم يكره الفاتحة وسورة يحرق يعني لا يجوز الإسرار يعني الإخفاء بل يسمع المأمونين القراءة قد ذكرنا في صلاه الجمعه ان الحكمه في الجاهل المجتمعات اسماع الجموع والجماهير هذا القرآن أو ما تيسر منه ذكر ذلك ابن القيم في اعلام المقطعين يعني لماذا امر, أمر بالاخفاء في صلاه الظهر والعصر وجهر في صلاة الليل كالنغر بيضشان فجر ذكر من فكنا ان صلاة الليل يجتمع فيها القلب واللسان فأمر بأن يجهر فيها حتى يستمع وينصد ويترقل وأن النهار فظالم أن الإنسان مكتوب لدن وطلب وذكره فامر بان يقرا كل لنفسه غش فيتعقد ولما لم يات هذا في صلاه الجمعه والكسوف والاستسقاء والعيد بل ظهر فيها لانها تقع نهارا كان الحكمه في ذلك إصناع الجماهير والجموع هذا القرآن أو ما تيسر منه لأن الجمع والاعياد تجمع خلقاً كثيراً وفيه العوام لم يكونوا قد سمعوا القرآن فناسب سبعاً يجهر لهم حتى يستفيدوا من هذه القراءه لما ما يقرأ به في صلاة العيد فإذيان الحديثي أنه يقرأ بسورة يسبح الغاشية كما يقرأ بهما في سورة صلاة الجنة وسبب ذلك استماعهم على هواء إلى جنة لا لم يكن منها إلا الأمر بالتركير في سورة ذكر فذكر إن ذعت الذكرى يذكر من يحشر للآخرة. وفي سورة الواشية فذكر إنما أنت منذكر. ما مستمرت عليه من المواعر والتعليمات والصفات. في سورة الثانية نصفت أهل الجنة والنار والعجل من المخلوقات وما أسبب. هذا من أوجه من أسبت هاتين السورتين. ويجوز ان يقرا بغيرهما وقد ذكرنا انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم قرا بهما بصورتي قاس واقتربت مع طول الصورتين وذلك لما اشتملتا عليه من العلوم ومن القصص ولكل منهما قصص بعض الامم السابقه بالاخص في سورتي اقتربت لها تفاصيل كثيرة لأولئك الأنبياء وأممهم ففي ذلك عبرات إلى المستنعين وفيهم أيضا ذكر الجنة ونعيمها والنار وما فيها وشيء من عذابها وما أشبه ذلك مفصلا في صوره طاف وبجنلا في سورته اتربت يناسب أن يقرأ بهما في هذا المجتمع العرض ويجوز أن يقرأ بغيرهما من السواء يقول الأخ أنه لم ينكر الاستفتاح والجواب أنه افتذا بما تقدم فإن كل ثلاثة وفيها استفتاء فرضا ونفذ وايضا فقد تقدم اشار اليه قريبا في التكبيرات الزوائد عندما قال في التكبيرات الاولى يكبر فيها سبعا زاد التحريمتي ورقم الاستفتاء فدل على انه يستفتح وتقدم لنا فإن الاستساح وردت فيه أحاديث كثيرة فإن استسح بيعي وكفى إن شاء الله فإن استسح بقوله سبحانك اللهم ثم أخساره الإمام ورحمة حجزة وإن استسح بقوله وَبْجَثُ وَجْيَا لِلَّمِ وَقْرَى السَّمَرَاتِهِ رَضِي لَا أَخْرَهُ وَإِنْ كَانَ وإن استسح بقوله اللهم بعد من يومين حطال ويستفتح بقوله اللهم رب اجمعين ليلا اخر وان كان هذا الاستفتاح عندما ورد لها ايام الليل تتحجب فالفاصل انه ان كل لهم جائزه ان شاء الله ولكن كل لهم اختيار يستحب كثيرا من العلماء انه لا يتركها طوال حياته بل اعملوا بها ضخيماً اعملوا بها ضخيماً حتى لا يكون شيء من أسلوناك مهجوراً فإذا اخترت مثلاً استفتاحك لقولك اللهم ذاعديني وبين حطيائي وتوجيحين لك لأنهم الصحيحين فلا تهجب الباقي تأتي به بالاسبوع مبطن ويستهل مبطن كل كل واحد واذا اختارت سبحانك اللهم الى اخره وستستنبط عليها تكثر منه فلا تهجر اللاقي تاتي بكونك اللهم ضامني في الشهر مره او في الشهرين مره نحن ذلك وهكذا النقيه هكذا اختار شيخ الاسلام فذكرنا ان لشيخ الاسلام رساله مطبوعه اسمها انواع الاستفتاحات نطلعت منه هذا وهي علا نطلعت جبل نجمان فتلا لأن طلعت منه هذا تنعم عليها تعليقات من تحته ولكل حال من ثلاث العيد كل من رسول بسم الله الجمع اللهم <تصفيق> فالأفضل أنه لا يمنع وليأتي بواحد كما أنه السلح لن يؤثر أنه جمعاً ألا حد من السلام هو من غلمة جمعينه الله في صلاة ورحمة الله فالأولى هي الأولى أولى أخيرة فأم لك الله رسول عليه السلام فحريمها التكبير فهل يجوز له قبل أن يكبر السابعة أن يتكلم؟ أو يلتفد أو يعمل ويقول إِنَّمًا أحرمت ما أكون محرمًا إلا بعدما أكبر تقنرة الحرام هذه كلها زوائل. تامل تأمل ولا يذهب لك كل ما, لك ما <تصفيق> لأ يترى عليه المسلم ويحرم شيء ما سأل الذي ترى عليه المصل ولمصلين إِنَّتَانْتُ ومألومين هل ترى أن أحدهم بعدما يكبر أو يتكبره يقول هل من الزوائب يلتفد؟ <تبقى> لكن أنا أقصد الذي يكون بعد الاستفتاح والاستعار والقراء <تصفيق> الاستفتاحة تكون عند الأحيرة لأنها التي تلك القراءة وأن التحرينة هي الأولى وتأمن ما سبق من قولهم يكمن الأولى بعد التحرينة وقبل الاستفتاح وكذا <تصفيق> الرسوله ما للتعليمات وقبل الاستفتاء جيد على انه سن الدعاء هذه المحكمه الاستفتاء التكبيرات الدعاء سنه لا اقول لك بتفتح للسن 30 التكبيرات والاستعاء انا استع بالصلاه بجلس الصلاه لو الشقه لو التكبيرات بجلس انا صليت كذا سقه لا نسي لمنش لا نسي التكرارات الدوائر لا نسيها هذا يقول إنني أذكر السهول ولا أبغي الركعة الثانية بدل ما أكرر خمسة الثانية وخمسة الحمية أو عشرة لا ذات العشرة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة على قراءة سورة يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل أنه يقرأ سورتين كاملتين كما هو هو، وينحصر على على سورة واحدة أو بعض سورة أخرى. من بين ما نقول يعني لكن يقول إنه ما ورد. ثم كان الاستفتاح أنه ثنة من السنة التي يأتي بها الرسلات كان الإنسان أن يقتصر على ما ورد. مثلا ما ورد الاستفتاح لهذا مرضهم لهذا كان ينبع بينهما مكروها. فإذا سلم خطب, خطب خطبتين لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وأحكامهما كخطبتي الجمعة بما في حديث جابر ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس ولكرهم إلى آخره رواه مسلم وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب يقول عندنا بدنا يصلي الركعتين على اصبحتنا الربا ياتي بحرمتين كحرمتي الجمعه لكن هل يستفتحون بالتكبير او بالحلم فالاصحاب واكثر الفقهاء من الحنابله يقولون يستفتح كل واحدة التكبيرات ويستفتح الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح إسلامية بسبع متوالية إذا أغقى على المنظر قال الله أكبر الله أكبر واستمر حتى يكمن تسع وإذا قامت بحكمة إسلام قال الله أكبر الله أكبر واستمر حتى يكمل سبع ثم يبدع في الخطبه التي اولها الحج ورؤيه هذا في بعض الاثار ولكنه لم يثبت منفوعا ويختار شيخ الإسلام وتلميذه انه يستمتع بالحمد بالحج كسائر الخطى ويقول هذا هو الماثور والثابت المتبع من فعله صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر عنه أنه يحطبه بغايد الحد لا في جمعه ولا في عيد ولا في مناسبة من المناسبات فإنك تجد في كثير من المناسبات أنه يحطبه ويقول الأخضاري ففيد الله وأذنى عليهم قال أما بعد الى اخره وهذا يذلك على أنه لم يكن يبدأ من رأيك. الحمد لله أغمى يؤذي هذا المعرض. فإنما قال الله بالله أكبر إلى آخره فالأقرب أنه يأتي بالتكبيرات بعد الحمد، وإذاً ما دام أنه مؤموراً بأن يكثر من التكبير في هذه الخطبة لما يكبر تكبيرات الجوارب والصلاه فالتى ياتي بهذه التكبيرات إذا قلنا انه لا يستفتح بها فالصحيح انه يبدا بالخطبه التي هي الحمد لله والثناء عليه والتشهد والصلاه على النبي ثم بعد ذلك ياتي بالتكبيرات وكذلك ايضا في اثناء الخطبه يأتي بتكبيرات ومثل أن يكمل التكبيرات الملقوناه في أيام عشرين الحجة من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد مرتين أثنى أو زلاثا أو أربعا أو خمسا في أثناء الكببة حتى تكون خطمة ومستمنة على التكبير ، والذلك أيضاً مأثور فأردنا بذلك أن لصلاة العيد فخطمتان ولكن فالخطمتان تسمى لو قام الإنسان قبل أن قبل أن يحضرهما لو صلى هم من صلاة ما, ما تبرا مصلاً لواجباً وما تابكاً لواجب لكن الجبور على انه يلزم أن يلقى من المؤلومين من يحصل به مكباياً ولم يلقى كلهم ويتأكّن ان كل المصلين يلقون لماذا؟ لأن هذه الخطرة تجتمل على تعليمات والتعليمات موجهة للجمهور وبالأخص الجهلة والعصاة ونهوهم ولكن مع الأسف أنهم هم الذين ينصرفوا هؤلاء العصاة وكذلك العوام وجاهتهم ونحن الذين توجه اليهم الأرشادات والنصائح يستمتعون سلام سلم فينصرفون فينصربون زمادات جماعات بعضهم إخراجا حتى تحت الصهور ولا يبقى إلا واحد هنا وواحد هنا وأفراد متفرقون في الصهور فنقول إن المصلي ما جاء لأجل الصلاه حقا جاء ليستدين لاجل ان تفتن له خطواته ويفتن له جيرانه